وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اتاننك طلاق بينه وقال اني بريء منكم اني بريء منكم ان ارى ما لا ترون ان اخاف الله وقال إني مليء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقوم وَنُمْتَرَا إِذْ يُوَفُّ النَّبِيُّ كَفَرٌ مَّا لَنَا إِذْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ انما قضى الله ذلك ليكم وان الله ليس بظلام من عبيده وان الله ليس بظلام من عبيده وان الله ليس بظلام من عبيده بَدَأَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمْ